بسم الله الرحمن الرحیم الافلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 زجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقطرة من الذهب من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متى الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج وأزواج مقهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقن عذاب النار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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشأ بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّنَاهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دخل عليها زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وجد عِندَهَا رِزْقًا قال يَا مَرْيَمُ أَنَّ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبري من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيى مصدقا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 الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحماريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كنوا فيكون الحق من ربك فلا من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّمَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّقَ فَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم, أو يحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنآ قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فهؤلاءكهم الفاسقون أفَغَيْرَ ذِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ الْأَرْضِ الطَّوْعَ وَكَرْهَهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله لكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ أَبْعَلِ النَّاسِ الَّذِي بِمَكَّةِ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض مجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وَأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم منهم الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِّفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ من اللَّهِ وَحَبْلٍ من النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من الله وَضُرِبَتْ وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطْطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرٌ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تعقلون.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 فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.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 إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداملها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تلقوه فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قبله الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ تَلْقَوْنَهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الله, شيئا وسيجزي الله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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ملكم من يريد الدنيا وملكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملاً عاسية غشّ طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهليّة يقولون هل لنا من الأم الأمر يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 إن الَّذِينَ تَمَوَّلُوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا تَزَلَّلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا, غزا لو كانوا عِندَنَا عندنا ما مات وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله فلا غارب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يضل ومن يضل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين سجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخاف أوليائه فلا تقفواهم وقفوا إن كنتم مؤمنين ولا يحسنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذي اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطع لعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ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 أن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان نتأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتهم إن كنتم صادقين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 لا تبلعون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرة وإن تصبروا وتتقف إن ذلك من عزم الأمور.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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَنَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ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 إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم، لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو ثب عضق من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم سيئاتهم ولا